اِفَتَيَ اَنَّ لَكُم وَتَوَدُّونَ اَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ عِدَابَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ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 إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماءا ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائم لئك أني معكم فثبت الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا عب فضرب فوق الأعناق وضرب منهم كل بناء ذلك لأنهم شاق الله ورسوله وَمَن يُشَاقِقُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ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 ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال، إلا متحرفاً لقتال أو متحيزا إلى فئة أو متحيزاً إلى فئة، فقد باء بغضب من الله، ومؤوه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى وليبر المؤمنين منه بلا أنحسنا إن الله سميع عليم داركم وأن الله مهلك يد الكافرين إِذْ تَسْتَبْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ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 وَاتَّقُوا فِتْنَةَ الَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَذَكُورُ إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَبْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ تَخَافُونَ أَيَّتَ خَطَفَكُمُ الْنَّاسُ فَأَوَاكُمْ فَأَوَاكُمْ وأيدكم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 وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمْ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِدْكَ فَأَنْتُرْ عَلَيْنَا فَأَنْتُرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَايِ أَوْ إِتْنَاءَ بِعَذَابٍ أَلِهِنَّ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْذِبَهُمْ وَأَلْتَفِيهمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعْذِبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَمَا لَهُمْ وَمَا لَهُمْ أَلَ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 ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميّز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بَعْضَهُ على بعض ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيركمه جميعا فيجعله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 وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِيْنَتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِرَوْسُو لِ وَلِذِ الْقُرْبَى وَلِيَتَامَى وَلِذِ الْقُرْبَى وَلِيَتَامَى السَّبِيلِ إن كُنْتُمْ آمَنْتُمْ إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا وَمَا القرقان وما أنزلنا على عبدنا يوم القرقان يوم التقى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 ضطروا ورياء الناس ورياء الناس ويصدون عن سبيل الله. والله بما يعملون محيق واذا زين لهم الشيطان اعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم فلما ترات فئتان نتصاعدا عقبيه نتصاعدا عقبيه وقال اني بريء منكم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 ولو تروا إذ يتوفى الذين كفروا الملايكه يضربون وجوههم وادبارهم يضربون وجوههم وادبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد كذب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب بذلك لأن الله لم يكن غير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا حتى يغيروا ما ب حتى يغيروا ما ب themselves وأن الله سميع عليم كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين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 ثم يقضون عهدهم في كل مرّة وهم لا يتقون، فإنما تخفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم، فشرد بهم من خلفهم لعلهم يتذكرون، وإنما تخفن من القوم خيانة فبذئيلهم.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 وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن ركاب الخيل ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما توفق من شيء في سبيل الله وفئكم يوفئ إليكم, إليكم وأنت لا تظلم وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله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 هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألَّف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميع ما ألَّفت بين قلوبهم ولكن الله ألَّف بينهم ولكن الله ألَّف بينهم إنه عزيز حكيم ي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرّض المؤمنين على القتال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 حطط لهم مغفرة ورزق كريم لهم مغفرة ورزق كريم والذين امنوا من بعد وهجر وجاهدوا معكم فاولئك منكم واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله